بوك تو كرك أربعون أربعون السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق أفدارسنس من فضلك من فضلك بناء أرض أدبي لرمسيس. هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ أرد أي بالرستوران نرديفر. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ كشدا سلا سبن. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على ثم اذهب لجهة اليمين مائة متر. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. بنتاك ابتئد بدرس نس. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. ستاديوما نسل قِدَبِلِرِم. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ كَبْرِيُوْجِيْتِن. إقطاع الجسر. اقطع الجسر تونالدان جيشن اعبر النفق اعبر النفق اتشنج لامبايا قدار جيشن سر حتى ثالث اشارة ضوئية سر حتى ثالث اشارة ضوئية اندان سونرا الك جددان ساسبن ثم انعطف يمينا عند أول شارع ثم انعطف يمينا عند أول شارع اوندان سونرا بير سونراكي يول ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي اعفدارسنيز، حواليمانا nasıl من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ اني سي مترو لا غيدين. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. جدن. اركب ببساطة Hatta akhira mahatta Erkeb bibasata Hatta akhir mahatta <gülüyor> Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.deyi ziyaret edin